إ ن ي ظ ل ن ت اني ملاعب حسابيه فهو في عيشه ر ا ض ي ه في ج ن ة ع ا ل ي ة قطوفها د ا ن ي ة كلو ا ش ر ب ن ي بان بها الأيام خالية وأما من كتابا بشباله أوتي من فيقول يا ليتني لم ا ت ك ت ا ب ي ا ولم أ د ر ما ح س ا ب ي ا يا ليتها كانت ا ل ق ا ض ي ة ما أ غ ن ع عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه خذوه و ل ه ثم الجحيم ثم في س ل س ل ة ثم في س ل س ل ة نضعها موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا طعام و ل ا ط ع ا م إلا Fábrico.